إ ذ ا كنت م ت ط ل ع لله إ ل لا تنزل ا ل ر ح م ة من اسمين من الرحمن والوحيد من الصفه الوحيد الوحيده اللي ليها اسمين لكن عايز ع ز ة العزيز بس ولله ا ل ع ز ة ولرسول المؤمنين عايز كرم هتاخده من من ي ها طبعا عايز ا ل إ ك ر ا م هتاخده من من ي لا هتاخده من ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م في فرق بين الكرم و ا ل إ ك ر ا م الكرم ان احنا مثلا ن د ي ك عشره الاف جنيه في الشهر لكن الاكرام ان انت تبقى بيه على الناس و ك ر م ت يعني ايه خدت منزل ع ل ي ه يبقى يزول الجلال والاكرام يديك جلال و إ ك ر ا م و ق ب ه على الناس الغني ك ر م ا ل يديك غنى طب عايز بركه ا مين اللي ادهلك لا, لا. الاحسان من المحسن عايز ب ر ك ة مين اللي هيدها لك ل الرزاق ا مثل الرزق ها و ه ن د ي لك ب ا ط ن ما ه د ي ة اول ص و ر ه الملك ايه يبقى تبارك ا ل ذ ي يبيه ا ل م ل ك يهديك ب ق ى ا ل ب ر ك ة اللي تبارك عايز السلام مين اللي هيدولك السلام. السلام السلام السلام السلام وبعد كده تلاقي نفسك بالسلام ي ص ب ي ك و يبقى كل ص ف ة انت ع ا ي ز ة هتلاقي ربنا يدهلك من صفة من, من عنده باسم واحد إ ل الا الرحمه هتلاقي كم اسم الرحمن والرحيم إ ن م ا يرحم الله الله عز وجل من عباده ا ل ر ح م ا طيب يرحم دي ب ق ى من الرحمن ولا الرحيم من الرحيم جزاك الله خيرا من الرحيم عشان ل لو مفيش ر ح م ة مش هيرحم يبقى وانت واقف كده وبتصلي وقل بسم الله الرحمن الرحيم اه ده انا ه خ ش على الرحمن الرحيم انا عايز ي في الصلاه دي عايز اخرج منها ربنا يكرمني بـ بـ بـ بفلوس صح وعايز ربنا يكرمني فيها ويتقبلها وعايز ربنا يغفرها وعايز ربنا يكرمني في ا ل ا خ ر ة عايز حاجات كتير اوي مين اللي هدهم لك الرحمن الرحيم ا ل ن و ر النوم ده ر ح م ة ا ل ل ه مش رحمه رحمه فتسمع ص ل ا ة الفجر يا مؤمن يا موحد وتقول لا أ ص ل ا عندي شغل ا ل منام فانت فضلت النوم اللي انت فيه على ا ل ص ل ا ة مع ان مين اللي هيكرمك ب ر ح م ة النوم الرحمن الرحيم ف ت ن ا م المنبه يرن و ا ل ج ر س يرن ومعرفش ولاد يصحى ويعيط يقلق لك منامك لا صليت ولا نمت كلنا بناخر ا ل ص ل ا ة معلش ي اصلا بس ه ي ح ط ورايح الشغل بس ه خ ل ص على الكمبيوتر او هخش ليه م د ر ل عشان انت عايز ر ح م ة المدير وتاخر الصلب مع انك لو دخلت الصلب ا قلت الرحمن الرحيم هو اللي ه ي ح و ل قلب المدير عليك ويقولك ادله مكافئه ويباركلك في الرزق اللي في اخر الشهر وتحمل شام ل ي ه ل أ ن أ ن تضيع ب ت ر ح م ة الرحمن الرحيم ب ر ح م ة الناس فالله عز وجل يعاقبك على ذلك لا م ا ت أ خ ر ش ا ل ص ل ا ة على ح ا ج ة قوم من ن و م وصلي أ ص ل انا نفسي ن ا م أ ص ل ا ً عندي شغل الصبح لا الرحمن الرحيم سوف يبارك لك في قليل النوم قوم يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تنهم ا ي نيجي على ذكر الرحمن في ا ل ق ر آ ن قال تعالى و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك في ا ل آ ي ة ا ل ت ا ل ي ة وصف شيئا من رحمته للناس و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو الرحمن الرحيم اسمع إ ن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ت ق واختلاف ل لي و الليل والنهار、أوه. انت فرض يحصل فينا اللي ي ح ص ل في سوريا اما أ ن ت عايز ايه عشان ما يحصلش فيك اللي في سوريا عايز, عايز ر ح م ة بس ا ل ر ح م ة هنا ايه عايز إ ي ه من ا ل ر ح م ة عايز امن وامان يعني عايز حد يحفظك صح لا تسمع قنابل ولا تسمع دبابات ولا حد يخبط عالباب ل ى مين اللي بيعمل الكلام ده قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن يبقى اللي بيحفظك بالليل والنهار هو الرحمن كان قادرا جل وعلا ان يحول ثورتنا الى ث و ر ة تشبه ث و ر ة السوريين ا ل ل ن ه م يمكنهم ان يكونوا م السلف و ا ل ف ل ي ه ويكونوا م اجل ان يكونوا م اجل يكونوا ل يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ي ك ا من اجل ا ي ك ن و ا من ا ل ان ن ا من ا ل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من ل ان ي ك و ن و من اجل ا ي ك و ن و من اجل ان ي ك و ن ا م ا ل أ ن يكونوا م اجل ان ي ك و ا م ج ل ان يكونوا م ا ل أحد ا ل د ع ا م ا ل س و ر ي ي ن ك ن ت في ا ل ث ا ل ث ة عشر ن من ع ج ل ي و ن و من ل ان يكونوا ل ان ي ك ا ل ان ي ك ا م ل ان ي و أ ز ا ع ت ا ل إ ذ ا ع ة وقتها عندما تولى الحكم قالوا لقد أ ش ه ر الرئيس حافظ ا ل أ س د إ س ل ا م ا معنى ك ه من هما مصري كان كانش إيه؟ فهم ا ل ش ي ع ة بس مش ا ل ش ي ع ة ا ل م ب د ل ي ن في إ ي ر ا ن ل أ ن ا ل ش ي ع ة ا ل م ب د ل ي ن في إ ي ر ا ن اسمهم ا ل ش ي ع ة الاثني ع ش ر ي ة أ م ا ش ي ع ة سوريا اسمها ا ل ش ي ع ة النصيريه الفرق بينهم الفرق بينهم أ ن ا ل ش ي ع ة ا ل ن ص ي ر ي ة يؤلهون علي يقولون إ ن علي هو ا ل إ ل ه ويعبدونه من دون إ ل ه ما ع س د ي ه م محرمات هي ع ق ي د ة الشيعنه ا ل ص ه ي و ي ة ا ل ع ل و ي ة ا ل م و ج و د ة في سوريا وما كان على عقيدتهم فهو مسلم ومن لم يكن على عقيدتهم فهو كافر عشان كده لانهم ك ل والبلطغية بيعملوا وبيعملوا لإيه ل ش ب ي ح ة أ عندهم من أ ع ر ا ض المسلمين والمسلمات حالات م ب ا ح ة كان ممكن ربنا أغل ي ص ل ت علينا واحد هنا ويضربنا بالدبابات ويعمل ويعمل ويعمل لا ولكنه رحمنا أ ط ا ل المد يعني إحنا ما شفناش حاجه لكن بتوع ليبيا شافوا ش و ي ة وبعد كده ربنا رحمهم لكن تحسر يا لسه بتوع أمان من يبقى سوريا ل ل ه قل يكلأكم بالليل من وتوع ا اليمن الرحماء بالنهار هو الرحمن الرحيم ما بيحصلش كده واحد م يشد ويقول خلي بالك ي خ ر عربيك وتدوسك خلي بالك بحديدك انت توقع معرفش فيه حدثتني امي شفاء الله جل بتقولي زمان كان عندنا واحد في العين الله يرحمها ب كان ماشي تحت عماره تحت الانشاء ووقف ف ج أ ة قلت له بعدين قالت ح ص ل ل لي اخرج من جيبه س ج ا ر ة ووضعها في فمه فوقعت ص خ ر ة من اعلس ا ل ع م ا ر ة على ر ا س ي فمات في الحال ت لكن و ا السجارة قالتلي ل انت ببقب خطبها ل ك واحد ممكن يقول لك ده لا اعرف ش ا ل ا حصل ده جاي ودعوه عليه ليه قل م ا يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن يبقى إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء ٍ فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض ل آ ي ا ت لقوم يعقيون الكلام ده جه بعد ق و ل ي ه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم في مثل عندنا يقول لك اتقي شر الحليم ل ي ليه ما قالش التقي شر الغضبان اذا غضب ل أ ن الغضبان إ ح ن ا خلاص شفنا غضبه أ م ا الحليم بيقعد إيه؟ يحط ه ي في نفسه ويحط في نفسه ويضحك ويطبطب ويقولك ل معلش ولكن إ ذ ا خرج عن د ا ئ ر ة الحلم إ ل ى الغضب ماذا يتصور عن غضبه عشان ك ذ ا م ا ربنا نسب العذاب ما قالش عذاب المنتقم أ و الجبار ماذا قال إ ب ر ا ه ي م قال يا ابت ي إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من مين آه يعني الرحمن لما ب يعذب فعذابه عذاب شديد إ ن ي أ خ ا ف أ ن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الرحمن دا حد يزعله الرحمن ده حد يصيب يعني شوف اما تيجي انت مثلا ت ص ا ل ح ن ا ع ل ا م و تقول ابوك ده سكرى حد يزعل الرجل الطيب ده ده عمل وعمل وعمل و ع م ل و ت ب د أ تعدلي ي بصفات كره وصفات خير وصفات فضل فهو بيقول له يا أ ب ت ي لا تعبدي الشيطان بيقبح له الشيطان ليه عمل الشيطان ان الشيطان كان ا ل م ي ن للرحمن اللي بيرحم جاء ب ا ل أ ث ر أ ن إ ب ل ي س أ ر ا د أ ن يتوب فذهب إ ل ى موسى بن عمر وقال يا موسى اشفع لي عند ربك إ ن ن ي أ ر ي د أ ن أ ت و ب فذهب موسى إ ل ى الله عز وجل وقال يا رب إ ن إ ب ل ي س يريد أ ن يتوب فقال ا ل ه فليذهب إ ل ى قبر آ د م وليسجد له طب لو عمل كده ربنا يتوب عليه بعدما بعد بعد كان سبب في طرد إ ب ل ي س طرد آ د م وحواء من ا ل ج ن ة وقوم أ ل نوح وقوم صلح و ع د ر ة لما موسى ه يتوب عليه فقال موسى يا ابليس إ ن الله ي أ م ر ك أ ن تسجد ق ب ر ادم قال ما كنت ل أ س ج د له حيا لاسجد له و ميت فقال لا ت ع ب د الشيطان إ ن الشيطان كان للرحمن عصيا و س و ر ة مريم ا م ت ل أ فيها ذكر الرحمن عندما أ ت ى جبريل في ص و ر ة ج م ي ل ة فتمثل لها بشرا سويا انت عندك سكر عندك ضغط عندك كذا يبقى <تصفيق> انت مش بشر س و ي تخيل ش و ا ه زي حالتي كذا يبقى مش بشر سويا قصير ومش بشر سويا فجيب في ق م ة الجمال وقمه ا ل ه ي ئ ة فعندما ر أ ت ه قالت إ ن ي أعوذ, بالرحمن. اعوذ بالله أ ع و ذ بالعظيم أ ع و ذ بالغفور ل اعوذ ن ا بالرحمن؟ أ ع إ ل ى ان الرحمن هو الذي رحمك فخلقك في هذه ا ل ص و ر ة ا ل ج م ي ل ة ف إ ن كنت تعلم الرحمن فسوف تتقي الله عز وجل أ و سوف تتقي الرحمن فيه اني إ أ ع و ذ بالرحمن منك إ ن كنت تقيا فتعرف ما هو مقدار الرحمن وعن مشهد يوم الخيامه يقول الله عز وجل ثم لننزعن من كل ش ي ع ة أ ي ه م أ ش د على الرحمن ع ت ي ة ثم لنحن أ ع ل م بالذين هم أ و ل ى بها صليه كل من كان في الضلاله على الكفر ربنا عز وجل ه ي د ي ل ه باكل ت ا ن ي وشرب ت ا ن ي وسفر ت ا ن ي ط ب ما دي رحمات هيك ه ويطوله في عمره زي زي معمر القذافي ذا حكم ليبيا اثنين واربعين س ن ة وسرق منها المليارات الله جل كل من كان في الضلاله فليمدد له ي الرحمن مده حتى اذا ر أ و ا ما يوعدون إ م ا العذاب و إ م ا ا ل س ا ع ة فسيعلمون من أ ض ع ف ناصرا اقل عاده اطلع ا ل غ ي ب ة أ م اتخذ عند الرحمن عهدا د ه ب ا ل ن س ب ة للعذاب أ م ا عن أ ه ل ا ل ج ن ة قال ت يوم نحشر المتقين إ ل ى الرحمن واخذه لا يليق بالرحمن أ ن ت أ ت ي إ ل ي ه م ا ش ي ة لا ما ينفعش تخرج ك من قبرك وتجي على رجلك ل ا اللي زيك يجي راكب هو د ه معنى يوم نحشر المتقين إ ل ى الرحمن إ ي ه يعني ركبانا يعني هاي راكب اه بس خلي بالك خلي بالك في واحد يجي راكب لواحدك وفي واحد يجي راكب واحد معاه و ا ث ن ي ن معاه و ث ل ا ث ة معاه و ع ش ر ة معاه فكلما ازداد عملك كنت واحدك ة تيجي د ه شوك راكب لواحدك ولو كان العمل على قده يجي معاه وراح تسعى يوم نحشر المتقين الى الرحمن و ف د ه ا ل ش ف ا ع ة التي تريدها من رسول الله صلى الله ت عليه ا ى ع ل وسلم ص ح ب ه و في ا ل آ خ ر ة ر ح م ة ولا مش ر ح م ة من الله يدها لك لا يملكون ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من اتخذ عند الرحمن عهدا حتى ا ل ش ف ا ع ة نفسها ر ح م ة يبقى وانت في ا ل ص ل ا ة تفتكر ا ل م غ ف ر ة وتفتكر عذاب الرحمن و أ ي ه م اشد و ا على الرحمن ع ت ي ة وقال اتخذ الرحمن و ل د ه ازاي اتخاذ الولد ده ناقص ل ا ن قبل اتخاذ الولد لابد من اتخاذ ا ل ز و ج ة واتخاذ ا لتساعدك ز و ج ة نقص لان انت بتتخذ الزوجة لحتى الزوجة و ع ا ي ز ت أ ك ل ك وتشربك وتقضي ن ظ ف ل ل ك ا ش وتعمل معها و ت ر ك ثم ي أ ت ي الولد يبقى الولد جاي ا ك م ناقص ليه ل ا ن ب يخليك حنين عليه شوف الولد ا كده وكافه على وشه وعنده سنه تعمل ايه بتقوم تجري قال الولد ن ب ي عليه صلى الله س م ا ل ل و م ج ب ن ة م ب خ ل ة م ح ز ن ة معاك عشره جنيه واحنا عايزين هنا عشره جنيه عشان المسجد والولد قال لك هو عايز عشره جنيه للمدرس هتديل المسجد ا ل للمدرس ت و ز في المسجد مسجدي خذ اللي يعوز البيت و ي ا و ل عالجاب ه ي دي معنى م ب خ ل ة مجبنه خلي بالك متعديش الشرع ل و ح د ة امسك يد اخوك اتصل بي ه ده ابقى المجبنة اطميمك محزانة ش و ف ا ل ل عزالله اولادكم ه جميعا ا درجة ر ح ت ه تسعة وتلاتين و ش ر ط يقول لك يا ريت لك ن ا ا انا انا ن اعينا انا يجي لي و ك ل لا حاجة بس هو、لا. هو ده معنى ا ل و ل د م ج ب ن ة م ب خ ل ة م ح ز ن ة يبقى نقص ولا كمال طب لما تكبر روح عندك سبعين ثمانين سنه ب ت س ن د عليه طب وربنا ممكن ي س ن د على حد ه ي ح ت ا ج حد ي س ن د عليه وقالوا اتخذ الرحمن و ل ده ما قالش لقد جئتم شيئا مادودا لقد ا ل جئتم شيئا ايه ابدا نفسه. الكفر والكذب نفسه لقد جئتم شيئا ابدا اسمع تكاد السماوات و يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال ه د ه كل ده ليه أ ن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا ما ينفعش ليه إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت من الرحمن ايه فكل عبد من عباد الرحمن الله ع ز جل بيرحمه حتى لو كان ك ا ف ر إ ل ا آ ت الرحمن ع ب د بس في عبد عبد أ و عبيد وفي عباد اما عباد لا عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونه كل الناس عبيد لكن المسلمون هم العباد وعندما تكلم الله عز وجل عن استواء استوى على العرش العرش ده اوسع المخلوقات ما فيش مخلوق أ و س ع من العرش أ ب د ا قال رسول الله أ ن ا طولت كده ولا ايه ها؟ تدون ا كمان شويه ان ا ل أ ر ض إ ل ى السماء الدنيا ك ح ل ق ة في فلاه ا ل أ ر ض التي نعيش عليها أ م ر ي ك ا و أ س ت ر ا ل ي ا و أ ف ر ي ق ي ا و أ م ر ي ك ا ا ل ش م ا ل ي ة وامريكا ا ل ج ن و ب ي ة و أ و ر و ب ا كل الارض أ ر ض دي كل ل أ اللي انت شايفها أنت دي ب ا ل ن س ب ة للسماء ا ل أ و ل ى ك د ب ل ة ك ح ل ق ة في فلاه يعني صحراء ش ا س ع ة م ت ر م ي ه ا ل أ ط ر ا ف هتقولي ازاي اقولك الشمس اللي انت شايفها دي قد الارض مليون وثلثمئه ا ة مرة ألف الشمس اللي ف ش انت ت ب و الف دي ا أ أ ر ض مليون وثلثمائة ل م ر ة بينا وبين الشمس م ي ة وخمسين مليون كيلو متر ب ي ق ط ع ه شعاع الشمس في ث م ن دقائق الشمس يقطع مئه وخمسين مليون كيلو متر في ثمان دقائق ما يشوف بقطع كام في ا ل د ي ق ابدا طيب الشمس انت محتاجه ولا مش محتاجه ا من ي الدهلك الرحمن الرحيم الارض س م ء ا ل أ ب ا ل ن س ب ة للسماء الدنيا ك ح ل ق دين فيه ف ل ا ه والسماء الدنيا بس خلي بالك انا يعني هتحرك بيك لفوق بس ما تنساش ايه ا ل أ ر ض وما تنساش مصر على ا ل أ ر ض وما تنساش حضرتك على ا ل أ ر ض ماشي ننطلق ولا مع... معايا اه والسماء الاولى الى السماء الدنيا كحلقه في فلاه والسماء الثانيه الى الثالثه كحلقه في فلاه والسماء, والسماء الرابعه الى الخامسه كحلقه في فلاه انت معايا كده معايا الارض فين وانت فين انت هنا في مسجد الشريف في عين شمس حد ف يجوا راجل ة طياره ة دي بيشوفش ما بين اسفله الى اعلاه مثل ما بين كل سماء وسماء ثم الكرسي ثم العرش ثم الله رب العالمين ايه هو الكرسي بقى يا عم الشيخ موضع قدمي الرحمن في السماء الحته اللي ربنا حصل فيها رجل ايه دا ربنا لي رجل؟ لي اه يا الشيخ ربنا اه والله طب ممكن دليل؟ اه او انا الدليل قال الله او قال قال ليه ليه ليه ليه دليل عليه يزال يلقى هو رسوله الله الله قدم قدم قدم معقول رسول وآله وصحبه وسلم رجل طب ممكن نتكلمش صلى لا جهنم عم عن فيه وتقول هل من مزيد هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدم فتقول قط قط قط يعني اكتفيت اكتفيت قط قط وعزتك ده لذلك ان ربنا ليه لي ل ي قدم ا ن ت ب تشوفوا الملك من ملوك الدنيا قاعد على السير ع بتاعه أو على ر ش او ل ورجليه على ايه على سلمتين كده لا يطلع السلمتين ه و ر ا ل ع ك و ز السلمتين دول في السماء هي الكرسي وسع ا ة كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض يعني ا ل م ن ط ق ة اللي ربنا ح ا ف ي ه ا رجليه سبحانه وتعالى عز وجل التي وضع فيها قادمه و ا س ع ة السماوات السبع و ا ل أ ر ا ض ي ن السبع هتقولي هم سموات ا سبع و أ ر ا ض ي ن سبع ولا سموات ا سبع و أ ر ض و ا ح د ة لا سموات ا سبع وارض س ب ع الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض ايه مثلهم يتنزل ا ل أ م ر بينهن و يبقى ثم فوق ذلك ا ر ح م ا بين أ س ف ل ه إ ل ى أ ع ل ى مثل ما بين كل سماء وسماء هتقول انت قلت لي اللي إيه طب بين س م ا ء س م م ا ء س ي ر ة خ م س م ا ئ ة سنه يعني حضرتك عشان توصل للسماء الدنيا محتاج تمشي خ م س م ا ئ ة سنه على رجلك ثم الكرسي ثم العرش فالعرش اوسع المخلوقات ليه لان نحن نسينا نقولك ان الكرسي إ ل ى العرش برضه ك ح ل ق ة في ف ل ا ء إ ذ ا كان انت لسه قيل ان الكرسي واسع كرسيه ا ل ل السماوات ر ا ل ي استلى و ا ل على ا ل ع ر ش استلى الحمد لله يا رب العالمين الرحمن تفتكر بقى كل الشفاعه و ا ل ع ز ب و ا ل ج ن ة والنار、والكون. كل اللي ما ع ا د و أ ك ف ي ه في الرحمن وما أ ج م ل الخشيه منه جل وعلا لذلك قال عمن تنفعهم الذكر قال إ ن م ا تنذر من اتبع الذكر وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فبشره ب م غ ف ر ة و ع ج ر نفس نفن س و ر ة يسير أ م ا الرفقات وخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ا ل ن ن ي ب النقش الرحمن فهو جل وعلا لا يستحق منا المعصيه ابدا فكل ذره خير ورحمه وكرم ورزق ونصر وغلف وولد وطاع من ر ح ت ه جل وعلا ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة في السبي كان في حرب و ا م ر أ ة وقعت في السبي وضاع عنها ولدها الرضيع بتاعها ضاع وبعدين احنا في حرب يبقى م س أ ل ة انها تجد الصبي م س أ ل ة ض ع ي ف ة جدا الى ان وجدته فالزقته ب ض ط ن ه ا والقمته ثديها ف قالوا يا رسول النار ممكن تشوفوا ن ا الله في ا ن ا ا ر ا رسول قال والله ارحم بعباده من هذه ا ل أ م بولائحتك د ه أهل إياك ما استخدنا ن ن الأساء هذا ا بتعلم ع م لي يا رب ب ن ادم على ايه ه و الرحمن الرحيم عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة هو الرحمن الرحيم ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا كل ر ح م ة لذلك قال تعالى عنه في أ و ا ئ ل فصلت حامين تنزيل من مين من الرحمن الرحيم ل أ ن أ ي خير و ن ع م ة ورقي بتعمله صيان العاشر اللي أ ن ت فيه ده والله رحمه ان امتن الله جل ع ل ي ك وصمت يوم عرفه ا وتقبله الله جل منك طب مش ر ح م ة درجتك في ا ل ج ن ة مش ر ح م ة م ص ا ح ب ة النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة مش ر ح م ة ر ؤ ي ة وجه الله جل وعلا في ا ل ج ن ة مش ر ح م ة ر ح اه بقت ا ل ر ح م ة هنا ن و ع ي ن ر ح م ة مخلوقه م ن ت ه ي ة زي ا ل أ ك ل والشرب والولد و ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة و ر ح م ة غير مخلوقه ة اللي ي ا ل ق ر آ ن ت ن ز ي لان ه م من ل ر ح م ا ل ق ر آ ن غير مخلوق ا ل ق ر آ ن ص ف ة من صفات ربنا هي عين ربنا م خ ل و ق ة عين ربنا مخلوقه ت ب غ و ربنا ل ي عين قالي ربنا قالي ي ع ن سفينه نوح تجري باعيني صح ايد ربنا م خ ل و ق ة ط ب ع و ربنا يؤيد ايه الدليل بالي ذ ا ه م ا ص و ط ت ا ن في دليل ثاني يد الله فوق ايديه طب ربنا لاصابع قال ياصابع ا ن ا ل ق ل و ب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف ياشيخ فزي ما ا ي د ه و صوابع ه ووجه مش هو لي وجه طب لي نفس ربنا لي نفس يا شباب ها م ا ل ويحذركم ش نفس ط الله يبقى لي ويحذركم الله يبقى نفسه وعينه وقدمه وصوابعه ووجهه مش مخلوقه فلا ذلك كلامه في ا ل ق ر آ ن ل أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق ه ي ق د م ويزول ويزول وحاشا وكلا فقال تعالى وان احد من المشركين استجرك فاجره حتى يسمع ها ف ا ل ق ر آ ن كلام الله مش مخلوق يبقى ا ل ر ح م ة اللي في القران آ ن لكن مش مخلوطة بقية ل اللي ر ح م ا ت ت عايزها ا ليست ل هي اللي ن ت ه ي دي مخلوقه و ل ا ما لكن د ي حصوة اه اصلا انا بقيه أصل ي في الرحمات ح ا المسانة هنا ا ل تعمل ل ة بصنبين في ة ه ن التي ر ح م ة تنتهي مخلوق حدثني احد شيوخي قال لي كنت في المستشفى بزور واحد قال له ما نفسكش ب ح ا ج ة قال له ما نفسي قال له نفسي بس ف د ل ما انا نايم على جنب الشمال أ ب ق ى جنب على جنب اليمين قال له نعم نعمه طلعف ع ن ك ب ي ر ة ا و ل إن ا ن ن تتقلب كده وما حدش يساعدك ده نعمه لا توصف ده نعمه لا تقدر بتمد ان تدخل الخلايا على قدمك ده نعمه ك ب ي ر ة جدا وتفتح الحنفيه وتلاقي المياه نزله براحه ومياه ا شاء ا ل ل كده كده ساعه و ك وسخان ك و وبانيه والله العظيم السراميك ي ا ا ل س ي ر من ي ك ده م ر ح م ة ربنا الكهرباء من ر ح م ة ربنا ل أ ن الكهرباء تشملنا المراه وتشم بها شويه هما ه والدفاه في ا ل ش ت ا ء والسجاد والمكت هي دي الرحمه لا تاكلوا الحمام, الحمام. الحمام دا عباره عن, عن طير اولم يروا ا ن الطير فوقهم صفات يعني صفق نحها كده و ي ق ب ض ي ع ن ي ممكن تطير وهي مش ايه وهي مش بترفرف كده يعني ممكن ترفرف وتطير وممكن مترفرفش ا ما يمسكهن الا إ مين؟ إ ل الرحمه ا حتى الحمام اللي بتطير دي من ر ح م ة ربنا علينا شفت تطير وتفرد جناحه وتطلع وتنزل ط ل ع و ت وانت عايز تنشاها م ش عايز تجيب ما يمسكهن الا إ الرحمه النصر نصر اكتوبر والعيد سعيد والحاجات بتاعتنا ي الجلاء والضربه الجويه والكلام ده. النصر ده ر ح م ة لما ربنا ن ص ر ك في ا ل م ح ك م ة ده رحمه ن ص ر ك على جوارك ر ح م ة امن ينصركم من دون سورة الرحمن ان الكافرون إ ل ا في غرور ع ش اي ن كده أ ح ا ج ة لازم تتوكل عليه كل هو الرحمن آ م ن ا به وعليه, وعليه ت و ك ل ف س و ر ة التبارك كلها بتتكلم عن التوكل、يعني. ويوم ا ل ق ي ا م ة عايز تتكلم آه هذا ل ك ل ا م ر ح م يعني ربنا عجل يقول لك انت عملت انت وقعت في الزنا تقول يا رب ن ا ما وقعتش الكلمه دي رحمه, مش رحمة. مش ل ة يتكلمون إلا إيه؟ لا تتكلم حاجش حاجش ب ولا ق ا مش ن اذن ا له رحمه ن هنا وقال وقال صوادا صوادا لا اله الا الله وقال صوادن صوادن هنا لا اله الا ل ل وقال صوابا قبلها الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم لا م ك ن خطابا أو إلا ن قال قال إ يقوم ه يوم ي الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة ص ف ر لا يتكلمون إ ل ا من آ م ن له الرحمن وقال صوابا أو لا يملكون منه يبقى كل ده أنا فتحت لك المصحب بس عشان تعيش مع الرحمن خطاب أنا عشان الرحيم يبقى تعيش منه مع ده فتحت بس يبقى كل المصحف هو تفصيل ل ل إ ج م ا ل الموجود في الرحمن الرحيم اللي في الفتح. زي ما اتكلمت عن الحمد وفصلته في ا ل ق ر آ ن اللي هو إ ج م ا ل ل ل ح م د لله رب العالمين يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعد كده مالك يوم الدين ان شاء الله ا ل م ر ة ا ل ج ا ي ة بس مش ا ل م ر ة الجايه الاتنين ا ل ج ا ي ة علشان احنا نبقى بعيد عاده الله عز وجل علينا وعليكم بالخير يبقى اللي بعد الجايه هشرح اسم الله الملك ومعاه المليك والمالك معروف. اللازل. اللازل الملك معروف تبارك الذي بهذه الملك و ا ل م ل ك اللي في اواخر القمر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ه م ل ك المقتدر ومالك يوم الدين هشرح الملك وبعد كده اتبقى لنا ايه يوم, إيه؟ يوم, يوم السؤال د ي ن ا ل بقى اللي بطرحه على حضراتك اعديه ولا اعمل فيه س ل س ل ة يوم الدين الدي. الدي. لان احنا ممكن نتوقع ش و ي في ا ل ف ت ح ة واعمل س ل س ل ة يوم الدين الدي. هنتكلم عن علامات ا ل س ا ع ة الصغرى وعلامات ا ل س ا ع ة الكبرى والبعث والنشور والصراط والميزان والجنه و ا ل ص ف ه والنار ووصفها هنخش مع بعض كده النار وإحنا يعني. <تصفيق> البريق. إيه البريق طعام نزار روحة والزقوم والغسلين والثلاسر والحميل واليحموم ويهن يقول ولهم يقول ولهم ولهم وفيه والعذاب والعذاب هنا يعني نزار الدريع ايه الدريع هذا؟ طعام ايه الفرق الدريع؟ عذاب؟ ايه عذاب عذاب عذاب اه اه العذاب القليم طيب ديه قليم طيب عظيم بعد بعم العظيم رجل لك لك المهيم من فرق فرق فيه فرق كده انها عليهم م ص د ه أ ح ا ط بهم طرابلقها وهي سميث يغاز بناء كالمغن يشوي ا ل و ج و د ط ب ي ع ل ا ق ة الماء بالوجه لو الماء دا ه عايز ي ش لكن لا هذا الماء انتهى حربه كعكر الزيت بلغ درجه ح ر ا ر ة ر ه ي ب ة ف إ ذ ا قربه طيب المياه السخنه دي بيطلع إ ي ه بيطلع دخان فهذا الدخان أ ص ا ب الوجه قبل أ ن يصيب الماء الفم فتساقط لحم الوجه قبل الشراب مع انه ب يستغيث لأنت س و ل ي انا عايز أ ش ر ب ل ي ه ع ش ا ن ذ ا حراره العطش فالله عز وجل ل عز يغاث ه عشان يقول وإيه؟ ي لك س ت ي ي ث ه غ حاضر جمالك المياه ا ء ش ف ت س ا ق ط لحم الوجه ه ي وسقوا ماء حميما فقطع أ م ع ا ء ه وبعد كده ا ل ج ن ة يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب يبقى كل واحد في ا ل ج ن ة ليه كم ا س و ر أسورة من ايه وايه تاني و ا ح د ه من ف ض ة و ح ل و اساوره من ف ض ة و س و ر ة من لؤلؤ ثلاث أ س ا و ر في ايديك و ا ح د ة ذهب و ا ح د ة ف ض ة و ا ح د ة لؤلؤ بس انت مش عارف م ن اللي ح ل ا ت يا اما ربنا يا اما ا ل م ل ا ئ ك ة نسب الفعل المجهول ا ل يحلونه لكن عند اللباس لا انت اللي بتلبس ما قالش ويلبسون ا لا قال إيه؟ ويحلونا ايه فيها واسورا من ذهب ا ي ه اه انت ل ل ي ت ل ب س ويلبسون فيها ب ا خ ذ ه ب ا س م ع ن ى الخضر ي اجمل للعين. ولا صوت. من العين من السندس صوت السندس ده جمع سندسه اي حد فينا ب يلبس ن ع ي من الملابس ملابس د ا خ ل ي ة وملابس خ ا ر ج ي ة صح الملابس ا ل د ا خ ل ي ة ينفع بيه فيها سوسته ينفع فيها ز ر ا ي ض ي ب ينفع فيها شغل ف ط ر ي ز ينفع لازم تبقى ايه نعم هو السندس الحرير الرقيق سندس اما الاستبرق لا ممكن في زراير وفي سست و وفي شغل و ف ط ر ي ز اه الاستبرق استفعل من البريق ايه هو البريق ا ل ل معاه فاللي جوه سندس حرير على الجلد واللي ب ر ا استبرق من البريق وهم ا الل يتخانقوا مع بعض اللي ج و ا يقولوا ايه انا اكرمه على ولي الله منك إنني ألي انا اللي لامس جلده واللي ب ر ا يقول له انا ا ك ر م على ولي الله منك انا ارى وجهك متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعمه ثواب وحسنت في ا ل ر ف ق ة م ر ت ف ق ة يعني أ ن انا قاد أ و أ ن ت و أ خ و ي وعملي وخالي ر ف ق ة ص ا ل ح ة كده ده انا اتكلمت بس على على آ ي ة بس ب ي سوره الكهف متكلمتش على النساء ونحور العين كانهن بيض مكنون وبتاعوا ا ل والنار والدار الأخيرة ولا نكمل الفتحة ج ن ة انا تحت امرك و في الاثنين نكمل ا ل ف ت ح ة و بعد كده ونكمل نعمل س ل س ل ة ث ا ن ي ة في الدار الاخره ي ة اللهم حابس. ا اقسم إن لنا من خ ص ي ت ك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ا ما تبلغنا به جنتك